بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م ن را تلك ايات الكتاب والذي انزل اليك من ربك الحق ولكن اكثر الناس لا يؤمنون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 وَهُوَ الذي مَدَّ الأرغَ وَجَعَلَ فِيهَا رواسَ وَأَنهار وَمِنْ كُلِْ الثَّمَراتِ جَعللَ فِيهَا زَووجَْثنَّعين يُغْش الليلًَا النَّهَا إِ فيِي ذلِكَ لآيات لِقَمةَ فَكَون. وفي الارض قطع متجاوره وجنات من اعناب وزرع ونخيل وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل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 وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَنْهُوَ مُسْتَخْفم بِالليْلِ وَسَارِبُ بِ لَ مُِّبَة مِنْ بَيْن يَجَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحفَظونهُ مِن أَمْرِ الل إِ ال الطَّهَ لَا يُغَييعُ مَا بِقَوْ مِن حتىَت يُغَيه مَا بأَفُسِهِمْ. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالِ هُوَ الَّذِي يَرْقِ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 وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إلا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ إِلَى بَلَغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِ وَمَا دُعَاءُ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 ما ان فسالت اوديه بقدرها فاحتمل السيل زبدا ربا ومما يوقدون عليه في النار بتغوا احليه او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فام الزبد فيذهب جفاء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 ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قرعه او تحل قريبا من دارهم او تحل قريبا من دارهم حتى ياتي وعد الله ان الله لا يخلف الميعاد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 قُلْ سَنُمُوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ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 وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لَمَن يَعْقُبُ الدَّاعِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُسْلِمًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَن عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ